الحمد لله الحمد لله كما ينبغي لكمال وصفه وعظيم سلطانه احمده واشكره على عظيم امتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له سبحانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه من الانبياء والمرسلين ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وسلمت سيما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ايها المسلمون خلق الله الانسان وفضله على الخليقه بنعمه البيان والخطاب ميزه على الخلايق ميزه على الخلائق الاخرى بتبادل المصالح بينه وبين بني جنسه ولاستئناس بهم والاجتماع اليهم والاخذ والعطاء معهم كل ذلك يتم غالبا عبر نعمه اللسان والبيان وتبادل الشعور بالتالف والاجتماع ولما كانت هذه سمة البشريه وطابعها جاء الاسلام مبينا آداب التعامل مع الناس وخاصه المسلمين وقد اعطانا ذو الخلق العظيم نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم القدوة في ذلك ولكن المسلمين لم يستطيعوا ان يستفيدوا منها تمام الفائده ولم يتجاوزوا مرحله التنظير الى مرحله التطبيق والتدرب العملي لها الا نادره لقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم رائدا اكبر مدرسه عمليه للتعامل مع الخلق اجمعين مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم كان ينزل الناس منازلهم ويعطيهم حقوقهم لا يبتزها لا يهتضمها يبادلهم الشعور بالانس والفرح والحزن والترح لذا احبه اصحابه وكبر في اعين خصومه وهابته اعدائه ايها المسلمون اننا بحاجه ان نتعامل مع الانسان بوصفه انسانا لا اله نتعامل معه مع جميع جوانبه الروحيه والجسميه والعقليه بعض الناس يخطئون عندما يتعاملون مع الانسان في جانبه الفكري فقط او العقلي فقط دون ان يهتم بمشاعره واحاسيسه هناك اصحاب المصانع الذين يتعاملون مع الجسم كم ينتج كم ساعه يعمل ويهملون جانب الفكر جانب العقل جانب المشاعر انه لا بد من التركيز على الجوانب مجتمعه حتى يكون التعامل مع الانسان شاملا ومؤثرا هذا التعامل يختلف اثره الناتج عنه بسبب لهجه الكلام وطريقته ومحتواه او السلوك المصاحب لهذا الكلام فقد يقول انسان كلاما معينا تحسه انه يقوله من قلبه واخر يقول هذا الكلام نفسه ولكنه من فمه لا تحس له وقعا ولا تاثيرا رجل يكلمك وهو ينظر اليك يختلف عن رائع انسان يكلمك وعينه في ورقه او في مكان اخر هذا مجرد مثال اننا بحاجه الى ان نتقن فن التعامل وهذا لا يحتاج الى كثير جهد انما يقتضي التدرب عليه والحرص عليه ولا بد من دافع يدفع اليه ويحث عليه اننا نحن المسلمين نملك دافعا قويا منبعه الدين القويم منبعه منبعه الدين القويم اما غير المسلم فدوافعه دوافع مصلحيه يصدق معك يبش في وجهك موفيا بوعده هدفه مصلحه شخصيه يحققها وربما كان الدافع لهذا التعامل هو الخوف من الرقابة الخارجية ويحلو لبعضهم التحدث بإعجاب عن الأمانة في مدن غربية مثلا ولكن عندما تذهب الرقابة الخارجية تأتي الأخلاق الحقيقية توقفت الكهرباء لمدة ثماني ساعات في إحدى ولايات أمريكا فسجلت فيها الأخلاق أكثر من خمسة آلاف سرقة فقط لأن الكاميرات التي كانت تراقب الناس توقفت إن المسلم تحركه دوافع أخرى منبعها دينه ومراقبة ربه يدفعه إلى ذلك أن يكون من خير الناس أو خيرهم يقول صلى الله عليه وسلم خير الناس أحسنهم خلقاً وهو بذلك يبحث عن الاجر العظيم الوافر ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجته قائم الليل وصائم النهار كما قال صلى الله عليه وسلم وكما يقول ايضا المؤمن يالف ويؤلف ولا خير في من لا يالف ولا يؤلف وخير الناس انفعهم للناس والمسلم عباد الله مأمورٌ بالأخلاق الحسنة والتعامل الطيب ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فبما رحمةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فضًا غليظ القلب لن فضُّ من حولك هذا رسول الله فما بال الناس غيره يقول ميمون بن مهران التودُّد إلى الناس نصف العقل أيها المسلم التعامل الطيب الحسن حينما تدفع اليه دوافع طيبه خيره يبقى ويدوم ويصبح عاده وطبعا وسجيه وحينما تدفع اليه دوافع اخرى مصلحيه او نحوها فان هذا التعامل يتلاشى مع تلاشي المصلحه والمنفعه عندما يكون الانسان ذا منصب فالناس يتسابقون اليه وقت المصلحه وعندما يعفى من منصبه يتحدثون في عرضه ويسيئون اليه وينسون وما هذه باخلاق المؤمنين عباد الله هناك امور وقضايا وقواعد في التعامل يحبها الناس وقضايا اخرى يكرهونها يكرهونها مهما اختلفت درجاتهم وتباينات اجناسهم لعلم من المناسب ذكرها حتى نطبقها عمليه فنكسب طبعا طيبا يحبه الناس ونتخلص من طبع سيء يكرهونه هذه القواعد وهذه الامور تختلف باختلاف الافهام والعقول فالرجل الذكي والفاهم الواعي تختلف طريقه تعامله عن الشخص المحدود العقل محدود العلم ولذا قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعلمون اتريدون ان يكذب الله ورسوله وهي ايضا تختلف باختلاف طبائع النفوس فتعاملك مع رجل سوي تختلف عن رجل سيء الظن كثير الشك هذه القضايا من اولها ان الناس يكرهون النصيحه في العلن كل الناس يكرهون ان تبرز عيوبهم امام الناس كل الناس مسلمهم وكافرهم لا يحبون اي وجه في العلن يقول الشافعي تغمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحه في جماعه فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا ارض استماعه الناس كل الناس لا يحبون ان يقال لهم الاوامر مباشره افعل كذا لا تفعل كذا هكذا طبيعه البشر نعم قد يقول قد يقوم بالامر ولكن لو قدم له بطريقه الطف لكان ذلك ادعى للقبول ومع ان افعال الرسول صلى الله عليه وسلم واقواله كانت كان منها اوامر مباشره لمنزلته النبويه ولكنه صلوات ربي وسلامه عليه يستخدم اساليب اخرى مثل اسلوب الخبر فيفهم الناس ما يريد فيبادرون اليه في قصه فقراء مضر قال صلى الله عليه وسلم تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع تمره فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل تصدقوا وانما قال تصدق رجل بفعل ماض قد حصل ولهذا الاسلوب الرائع استجاب الصحابه لهذا الخبر استجابه فائقه ولعل من الامر غير المباشر اشعار الانسان بمحبته حين تعطيه امرا او تسلبه منه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لابي ذر اني احب لك ما احب لنفسي لا تأمرن على اثنين عباد الله الناس يكرهون من يركز على السلبيات دون الحسنات ينظر إلى عيوبهم ويترك حسناتهم بل ينساها طبعه طبع الذبابة لا يقع إلا على القذا والقذر يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر فما احد يسلب من العيوب ولا توجد زوجته بلا عيوب ولا صديق بلا عيوب ولا رئيس ولا مرؤوس بلا عيوب ونقد نكره اشياء في بعض الناس ولكن حينما نفقدهم ونخالط غيرهم ندرك الخير والسمات التي كانت فيهم بكيت من عمر فلما تركته وجربت اقواما بكيت على عمري هناك طريقتان للحياه طريقه سلبيه قائمه على رؤيه مساوي الرجال والاعمال ترى الاخطاء ليس لاصلاحها بل لاستغلالها بشكل هدم والعوده اليها بمناسبه ودون مناسبه وطريقه اخرى تنظر الى الامور بعين الرضا وتبحث عن محاسن الرجال لتنميتها وتحسينها وترحم ضعفهم واخطائهم وتعمل على اصلاحها اذا الناس يكرهون من يركز على السلبيات دون الحسنات ويبغضون من لا ينسى زلاتهم ولا يزال يذكر بها ويمن بها على من عفا عنه عباد الله ايضا الناس يكرهون يكرهون من يعاملهم باحتقار واستعلاء مهما كان هذا الانسان وهكذا فان النظره الواجبه الى الناس يجب ان تكون نظره تقدير واشفاق ورحمه نظره الطبيب الى مريضه ولذا فان الناس يكرهون من يؤنب ويوبخ في غير محل التانيب ومن غير تانن ودون سؤال واستفسار فلربما يكون له عذر وانت تلوم اجرى مهندس دراسه على عدد كبير من العمال فوجد ان عددا كبيرا من هؤلاء يعتبرون ان التانيب بدون ذنب امام الاصدقاء اصعب ما يلاقون من صاحب العمل وهذا مهم لمن يتعاملون مع البشر فهناك دراسات خلصت الى ان هناك ما يسمى الارتياح الوظيفي الذي يزيد من فاعليه الموظف وزياده انتاجيته وبمقابل ذلك نجد ان الناس يكرهون ذلك المخطئ الذي يتمادى في الخطا ولا يعترف بخطئه رغم وضوحه والاعتراف بالخطا والانسحاب عنه بسرعه شجاعه وتواضع وضده جبن جبن وكبر واخيرا عباد الله الناس يكرهون الناس يكرهون من ينسب الفضل لنفسه واذا حدث واذا حدث واذا حدث فشل او خطا القى التبعات على غيره فكل الناس يبغضون ذلك الانسان وربما يكون في يوم من الايام منبوذا ان المدير الناجح والقائد الناجح والاب الناجح والام الناجحه هم الذين يحرصون على ان يجعلوا الناس يشعرون ان الفكره فكرتهم ويتبنونها يتبنونها هم كي يتحمسوا لها ويعمل ويعمل بها لا ان ينسب الفضل لنفسه ويزكي نفسه وينسى غيره وقبل ذلك كله ينسى منة ربه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم ترى الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيله بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعاني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الاخوه اذا كانت هناك امور يكرهها الناس فبمقابلها هناك امور يحبونها ويرتاحون اليها هي من صميم المعامله الحسنه التي ارشدنا اليها ديننا الحنيف فمنها انهم يحبون من يظهر الاهتمام بهم والذي يهتم بماذا يفكرون به ما الذي يشغل بالهم حينما يتحدثون ينصت الى حديثهم يقدم لهم الهديه احيانا فبذلك يحصل الانسجام والتقاء القلوب ومن ثم يحصل التوجه والتوجيه الى الخير يقول صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله عز وجل انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عن هدينا او تطرد عن هجوعا ولا ان تمشي مع اخيك في حاجته احب الي من ان تعتكف في المسجد شهرا والناس ايضا يقدرون ويحبون من يقدرهم ويحترمهم ويقدر جهودهم المبذوله يقول احدهم يرفض الانسان الذل ولكنه لا يرفض الخدمه والعمل شريطه ان يكون متاكدا من احترام رئيسه وتقديره له وعلى ذلك فمن المهم ان نفتح المجال ان تفتح المجال لذي تتعامل معه لتحقق ذاته ليحقق ذاته ليكون شخصا مهما غير مهمش ولا مهدر للطاقه ومما يحبه البشر وترتاح اليه فطرهم وضمائرهم الشكر والتشجيع وان كان الاصل في المسلم ان يعمل العمل ابتغاء وجه الله ولكنه طبع البشر فقد ورد في الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله رواه احمد وصححه الالباني وقد قال صلى الله عليه وسلم من صنع اليه معروف فقال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء انها كلمات دعائيه تدل على الراحه والراحه للعمل والشكر للعامل على ما بذله من جهد هناك فرق بين المدح المشروع والمذموم المشروع ما كان على سبيل التشجيع وكان حقا والمذموم ما كان مبالغا فيه ويؤدي الى الغرور وما كان على سبيل المعاوضه ام دحني ام دحك فقد قال صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن ماجه في الحديث الصحيح اياكم والتمادح وبمقابل المدح والتشجيع فالناس يحبون ايضا من يصحح اخطاءهم دون جرح مشاعرهم وذلك بالنقد الهادف المؤدب حينما يستشيرك رجل في عمل فلا تقل انت لا تصلح لهذه الاعمال ولكن باسلوب اخر قل انت تصلح لكذا وكذا فالمعنى واحد ولكن الاسلوب له دوره لا تقاطع المخطئ وترد عليه اكتب له الملاحظه اخبره بما اخبره بها بعد انهاء حديثه وهكذا وهكذا مما ترتاح له النفس البشريه النداء باحب الاسماء وتكنيتهم وذكر القابهم دون تزيد او مبالغه فهذا ادعاء للوئام وادعاء للتاخي كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثه يجلبن لك الود في صدر اخيك تبداه بالسلام وتوسع له في المجلس وتدعوه باحب الاسماء اليه عباد الله انها كلمه ابتسامه تشجيع نظره اهتمام تفتح لك ابواب القلوب على مصراعيها تحل في سويداء قلوبهم يرتاحون اليك اذا حضرت يقدرون لك قدرك لانك قدرت مشاعرهم واحاسيسهم وبهذا استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكسب اعدائه فضلا عن اصحابه وللاسف استطاع بها المنصرون الداعون للنصرانيه واديانهم الباطلة استطاعوا اقتحام القلوب فرجوعا عباد الله رجوعا الى الاخلاق فان البر شيء هين وجه طليق وكلام لين اللهم اكتب لنا القبول وافتح لنا القلوب واجعلنا هداه مهتدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل عليه كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين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 اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم كلكم عونا ونصيرا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلح شان المسلمين اميرهم ومامورهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر اخواننا المجاهدين في العراق يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم اخذذ بهم شوكه الرافضه يا ذا الجلال والاكرام اللهم مكن لهم في العراق ومكن لهم في كل مكان هذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم ربنا هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرتا اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين